سفر اللاويين الاصحاح الاول ودع الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم اذا قرب انسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم ان كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه الى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه امام الرب ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه ويذبح العجل امام الرب ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع ويسلخ المحرقة ويقطعها الى قطعها ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار ويرتب بنو هارون الكهنة القطعة مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح وأما أحشائه وأكارعه فيغسلها بماء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب وان كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز محرقة فذكر صحيحا يقربه ويذبحه على جانب المذبح الى الشمال امام الرب ويرش بن هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا ويقطعه الى قطعه مع راسه وشحمه ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح واما الاحشاء والاكارع فيغسلها بماء ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح انه محرقه وقود رائحه سرور للرب وان كان قربانه للرب من الطير محرقة يقرب قربانه من اليمام او من افراخ الحمام يقدمه الكاهن الى المذبح ويحز رأسه ويوقد على المذبح ويعصر دمه على حائط المذبح وينزع حوصلته بفرثها ويطرحها الى جانب المذبح شرقا الى مكان الرماد ويشقه بين جناحيه لا يفصله ويوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار انه محرقة وقود رائحة سرور للرب الاصحاح الثاني واذا قرب احد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا ويأتي بها الى بني هارون الكهنة ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس اقداس من وقائد الرب واذا قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون اقراسا من دقيق فطيرا ملتوتة بزيت ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت وان كان قربانك تقدمة على الصاد تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا انها تقدمة وان كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله فتأتي بالتقدمة التي تصنع من هذه الى الرب وتقدمها الى الكاهن فيدن بها الى المذبح. ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس اقداس من وقائد الرب كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا لان كل خمير وكل عسل لا توقد منهما وقودا للرب قربان اوائل تقربونهما للرب لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه ولا تخلي تقدمتك من ملح عهد الهك على جميع قرابينك تقرب ملحا وان قربت تقدمة باكورات للرب ففريكا مشويا بالنار جريشا سويقا تقرب تقدمة باكوراتك وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا انها تقدمة فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقودا للرب الاصحاح الثالث وان كان قربانه ذبيحة سلامة فان قرب من البقر ذكرا او انثى فصحيحا يقربه امام الرب يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع ويرش بن هارون الكهنة الدم على المذبح مستديرا ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذي يغش الاحشاء وسائر الشحم الذي على الاحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدها بنهارون على المذبح على المحرقه التي فوق الحطب الذي على النار وقود رائحة سرور للرب وان كان قربانه من الغنم ذبيحة سلامة للرب ذكرا او انثى فصحيحا يقربه ان قرب قربانه من الضان يقدمه امام الرب يضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع ويرش بن هارون دمه على المذبح مستديرا ويقرب من ذبيحة السلامة شحمها وقودا للرب الاليه صحيحة من عند العصعص ينزعها والشحم الذي يغش الاحشاء وسائر الشحم الذي على الاحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزياده الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب وان كان قربانه من المعز يقدمه امام الرب يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع ويرش بن هارون دمه على المذبح مستديرا ويقرب منه قربانه وقودا للرب الشحم الذي يغش الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور كل الشحم للرب فريضة دهريه في أجيالكم في جميع مساكنكم لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم الأصحاح الرابع وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل قائلا اذا اخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناه الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها ان كان الكاهن الممسوح يخطئ لاثم الشعب يقرب عن خطيته التي اخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطيه يقدم الثورة الى باب خيمة الاجتماع امام الرب ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثورة امام الرب ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به الى خيمة الاجتماع ويغمس الكاهن اصبعه في الدم وينضح من الدم سبع مرات امام الرب لدى حجاب القدس ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطري الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقه الذي لدى باب خيمة الاجتماع وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه الشحم الذي يغش الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرق وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه فيخرج سائر الثور الى خارج المحله الى مكان طاهر، الى مرمى الرمادي ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرمادي تحرق وانسها كل جماعة اسرائيل واخفي امر عن اعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناه الرب التي لا ينبغي عملها واثموا ثم عرفت الخطية التي اخطا بها يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية يأتون به الى قدام خيمة الاجتماع ويضع شيوخ الجماعة ايديهم على رأس الثور امام الرب ويذبح الثورة امام الرب ويدخل الكاهن الممسوح من دم الثور الى خيمة الاجتماع ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح سبع مرات أمام الرب لدى الحجاب ويجعل من الدم على قرون المذبح الذي أمام الرب في خيمة الاجتماع وسائر الدم يصبه إلى أسفل مذبح المحرقه الذي لدى باب خيمة الاجتماع وجميع شحمه ينزعه عنه ويوقده على المذبح، ويفعل بالثور كما فعل بثور الخطيه كذلك يفعل به ويكفر عنهم الكاهن فيصفح عنهم ثم يخرج الثور الى خارج المحله ويحرقه كما احرق الثور الاول انه ذبيحة خطيه المجمع اذا اخطأ رئيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناه الرب الهه التي لا ينبغي عملها واثمة ثم اعلم بخطيته التي أخطأ بها يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا ويضع يده على رأس التيسي ويذبحه في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة أمام الرب انه ذبيحة خطية. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة ثم يصب دمه إلى أسفل مذبح المحرقة وجميع شحمه يوقده على المذبح كشحم ذبيحة السلامة ويكفر الكاهن عنه من خطيئته فيصفح عنه وإن أخطأ أحد من عامة الأرض بعمله واحدة من مناه الرب التي لا ينبغي عملها واثمة ثم اعلم بخطيته التي اخطا بها يأتي بقربانه عنزا من المعز انثى صحيحة عن خطيته التي اخطا ويضع يده على رأس ذبيحة الخطي ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة ويأخذ الكاهن من دمها بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقه ويصب سائر دمها إلى أسفل المذبح وجميع شحمها ينزعه كما نزع الشحم عن ذبيحة السلامة ويوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب ويكفر عنه الكاهن فيصفح عنه وان اتى بقربانه من الضأن ذبيحة خطية يأتي بها انثى صحيح ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبحها ذبيحة خطية في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية باصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة ويصب سائر الدم الى اسفل المذبح وجميع شحمه ينزعه كما ينزع شحم الضان عن ذبيحه السلام ويوقده الكاهن على المذبح على وقائد الرب ويكفر عنه الكاهن من خطيته التي اخطا فيصفح عنه الخامس. واذا اخطا احد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر او يعرف فان لم يخبر به حمل ذنبه او اذا مس احد شيئا نجسا جثة وحش النجس او جثة بهيمة النجسة او جثة دبيب النجس واخفي عنه فهو نجس ومذنب او اذا مس نجاسة انسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها واخفي عنه ثم علم فهو مذنب او اذا حلف احد مفترطا بشفتيه للاساءه او للاحسان من جميع ما يفترط به الانسان في اليمين واخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد اخطا به وياتي إلى الرب بذبيحه لاثمه عن خطيته التي أخطأ بها انثى من الاغنام نعجه أو عنزا من المعزي ذبيحه خطيه فيكفر عنه الكاهن من خطيته وان لم تنل يده كفايه لشات فيأتي بذبيحة لإثمه الذي أخطأ به يمامتين أو فرخي حمام إلى الرب أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة يأتي بهما إلى الكاهن فيقرب الذي للخطية أولا يحز رأسه من قفاه ولا يفصله وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح والباقي من الدم يعصر الى اسفل المذبح انه ذبيحه خطيه واما الثاني فيعمله محرقه كالعاده فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي اخطا فيصفح عنه وان لم تنل يده يمامتين او فرخي حمام فياتي بقربانه عما اخطا به عشر الافه من دقيق قربان لا يضع عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لانه قربان خطي يأتي به الى الكاهن فيقبض الكاهن منه ملأ قبضته تذكاره ويوقده على المذبح على وقائد الرب انه قربان خطي فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ بها في واحدة من ذلك فيصفح عنه ويكون للكاهن كالتقدم وكلم الرب موسى قائلا اذا خان احد خيانه واخطا سهوا في اقداس الرب يأتي الى الرب بذبيحة لاثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضه على شاقل القدس ذبيحه اثم ويعوض عما اخطا به من القدس ويزيد عليه خمسه ويدفعه الى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الاثم فيصفح عنه واذا اخطا احد وعمل واحده من جميع مناه الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم كان مذنبا وحمل ذنبه فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه إنه ذبيحة إثم قد أثم اثما إلى الرب حساس وكلم الرب موسى قائلا اذا اخطا احد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة او امانه او مسلوبا او اغتصب من صاحبه او وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الانسان مخطئا به فاذا اخطا واذنب يرد المسلوب الذي سلبه او المغتصب الذي اغتصبه او الوديعة التي اودعت عنده او اللقطة التي وجدها او كل ما حلف عليه كاذبا يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه الى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة اثمه ويأتي الى الرب بذبيحة لاثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة اثم إلى الكاهن فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به وكلم الرب موسى قائلا أو وبنيه قائلا هذه شريعة المحرقة هي المحرقه تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح ونار المذبح تتقد عليه ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان ويلبس سراويل من كتان على جسده ويرفع الرماد الذي سيرت النار المحرقه اياه على المذبح ويضعه بجانب المذبح ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا اخرى ويخرج الرماد الى خارج المحله الى مكان طاهر والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح ويرتب عليها المحرقة ويوقد عليها شحم ذبائح السلام نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ، وهذه شريعة التقدم يقدمها بن هارون أمام الرب إلى قدام المذبح ويأخذ منها بقبضته بعض دقيق التقدمة وزيتها وكل اللبان الذي على التقدمة ويوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه لا يخبز خميرا قد جعلته نصيبهم من وقائدي انها قدس اقداس كذبيحة الخطية وذبيحة الاثم كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضه دهريه في اجيالكم من وقائد الرب كل من مسها يتقدس وكلم الرب موسى قائلا هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته عشر الافه من دقيق تقدمه دائمه نصفها صباحا ونصفها مساء على صاج تعمل بزيت مربوكة تأتي بها ثرائد تقدمه فتاة تقربها رائحة سرور للرب والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها وكل تقدمه كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قائلا هذه شريعة ذبيحة الخطية في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية امام الرب انها قدس اقداس الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع كل من مس لحمها يتقدس واذا انتصر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس واما اناء الخزفي الذي تطبخ فيه فيقصر وان طبخت في اناء نحاس يجلى ويشطف بماء كل ذكر من الكهنة يأكل منها انها قدس اقداس وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها الى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل تحرق بمار الاصحاح السابع وهذه شريعة ذبيحة الاثم انها قدس اقداس في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة يذبحون ذبيحة الاثم ويرش دمها على المذبح مستديرا ويقرب منها كل شحمها الاليه والشحم الذي يغشي الاحشاد والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزياده الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح وقودا للرب انها ذبيحة اثم كل ذكر من الكهنة يأكل منها في مكان مقدس تؤكل انها قدس اقداس ذبيحة الاثم كذبيحة الخطيه لهما شريعة واحدة الكاهن الذي يكثر بها يكون له والكاهن الذي يقرب محرقة انسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له وكل تقديمه خبزت في الطنور وكل ما عمل في طاجن أو على صاج يكون للكاهن الذي يقربه وكل تقدمة ملتوتة بزيت أو ناشفة تكون لجميع بني هارون كل إنسان كاخيه وهذه شريعة ذبيحة السلام الذي يقربها للرب ان قربها لاجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر اقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا اقراصا ملتوتة بزيت مع اقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته ويقرب منه واحدا من كل قربان رفيعة للرب يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلام ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه لا يبقي منه شيئا الى الصباح وان كانت ذبيحة قربانه نذرا او نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل وفي الغد يؤكل ما فضل منها واما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث. فيحرق بالنار وان اكل من لحم ذبيحة سلامته في اليوم الثالث لا تقبل الذي يقربها لا تحسب له تكون نجاسة والنفس التي تأكل منها تحمل ذنبها واللحم الذي مس شيئا ما نجسا لا يؤكل يحرق بالنار واللحم يأكل كل طاهر منه واما النفس التي تأكل لحم من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها والنفس التي تمس شيئا ما نجسا نجاسة انسان او بهيمة نجسة او مكروها ما نجسا ثم تأكل من لحم ذبيحة السلامة التي للرب تقطع تلك النفس من شعبها وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل قائلا كل شحم ثور او كبش او ماعز لا تأكله واما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل لكن اكلا لا تأكله ان كل من اكل شحما من البهائم التي يقرب منها وقودا للرب تقطع من شعبها النفس التي تأكله وكل دم لا تأكل في جميع مساكنكم من الطير ومن البهائم كل نفس تأكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل قائلا الذي يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتي بقربانه إلى الرب من ذبيحة سلامته يداه تأتيان بوقائد الرب الشحم يأتي به مع الصدر أما الصدر فلكي يردده ترديدا أمام الرب فيوقد الكاهن الشحم على المذبح، ويكون الصدر لهارون وبنيه والساق اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم الذي يقرب دم ذبيحة السلامة والشحم من بني هارون تكون له الساق اليمنى نصيبا لان صدر الترديد وساق الرفيعة قد اخذتهما من بني اسرائيل من ذبائح سلامتهم واعطيتهما لهارون الكاهن ولبنيه فريضة دهرية من بني اسرائيل تلك مسحة هارون ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب التي أمر الرب أن تعطى لهم يوم مسحه إياهم من بني إسرائيل فريضة دهرية في أجالهم تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة الملك وذبيحة السلام التي أمر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم أمره بني إسرائيل بتقريب قربينهم للرب في برية سيناء الأصحاح الثامن وكلم الرب موسى قائلا خذ هارون وبنيه معه والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير واجمع كل الجماعة الى باب خيمة الاجتماع ففعل موسى كما امره الرب فاجتمعت الجماعة الى باب خيمة الاجتماع ثم قال موسى للجماعة هذا ما امر الرب ان يفعل. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة والبسه الجبة وجعل عليه الرداء ونطقه بزنار الرداء وشده به ووضع عليه الصدرة وجعل في الصدرة الأوريم والتميم ووضع العمامة على رأسه ووضع على العمامة إلى جهة وجهة صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب موسى ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه ونضح منه على المذبح سبع مرات ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحضة وقاعدتها لتقديسها وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانص كما أمر الرب موسى ثم قدم ثور الخطية ووضع هارون وبنوه ايديهم على رأس ثور الخطيه فذبحه واخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا باصبعه وطهر المذبح ثم صب الدم الى اسفل المذبح وقدسه تكثيرا عنه واخذ كل الشحم الذي على الاحشاء وزياده الكبد والكليتين وشحمهما واوقده موسى على المذبح وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فاحرقه بنار خارج المحلتي كما أمر الرب موسى ثم قدم كبش المحرقه فوضع هارون وبنوه ايديهم على راس الكبش فذبحه ورش موسى الدم على المذبح مستديرا وقطع الكبش الى قطعه واوقد موسى الرأس والقطع والشخمة واما الاحشاء والاكارع فغسلها بماء واوقد موسى كل الكبش على المذبح انه محرقة لرائحة سرور وقود هو للرب كما امر الرب موسى ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمة اذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم آذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا ثم اخذ الشحمة الاليه وكل الشحم الذي على الاحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى ومن سل الفطير الذي امام الرب اخذ قرصا واحدا فطيرا وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى وجعل الجميع على كفي رونا وكفوف بنيه ورددها ترديدا امام الرب ثم اخذها موسى عن كفوفهم واوقدها على المذبح فوق المحرقه انها قربان ملء لرائحة سرور وقود هي للرب ثم اخذ موسى الصدر وردده ترديدا امام الرب من كبش الملء لموسى كان نصيبا كما امر الرب موسى ثم اخذ موسى من دهن المسحتي ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه ثم قال موسى لهارون وبنيه اطبخوا اللحمة لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلونه والخبز الذي في سل قربان الملء كما امرت قائلا هارون وبنوه يأكلونه والباقي من اللحم والخبز تحرقونه بالنار ومن لد باب خيمة الاجتماع لا تخرجون سبعة اياما الى يوم كمال ايام ملئكم لانه سبعة ايام يملأ ايديكم كما فعل في هذا اليوم قد امر الرب ان يفعل للتكفير عنكم ولدى باب خيمة الاجتماع تقيمون نهارا وليلا سبعة ايام وتحفظون شعائر الرب فلا تموتون لاني هكذا امرتم فعمل هارون وبنوه كل ما امر به الرب على يد موسى الاصحاح التاسع وفي اليوم الثامن دعى موسى هارون وبنيه وشيوخ اسرائيل وقال لهارون خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين وقدمهما امام الرب وكلم بني اسرائيل قائلا خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حول صحيحين لمحرقة وثورا وكبشا لذبيحه سلامة للذبح امام الرب وتقدمة ملتوتة بزيت لأن الرب اليوم يتراء لكم فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب فقال موسى هذا ما أمر به الرب تعملونه فيتراء لكم مجد الرب ثم قال موسى لهرون تقدم إلى المذبح وعمل ذبيحة خطيتك. ومحرقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب وعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما امر الرب فتقدم هارون الى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له وقدم بن هارون اليه الدم فغمس اصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح ثم صب الدم الى اسفل المذبح والشحم. والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحه الخطيه اوقدها على المذبح كما امر الرب موسى واما اللحم والجلد فاحرقهما بنار خارج المحل ثم ذبح المحرقه فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا ثم ناولوه المحرقة بقطعها والراس فأوقدها على المذبح وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح ثم قدم قربان الشعب وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة ثم قدمت تقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عاد محرقه الصباح ثم ذبح الثور والكبش ذبيحه السلامه التي للشعب وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستدير والشحم من الثور ومن الكبش الاليت وما يغشي والكليتين وزياده الكبد ووضع الشحم على الصدرين فاوقد الشحم على المذبح واما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا امام الرب كما امر موسى ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركه وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة ودخل موسى وهارون الى خيمة الاجتماع ثم خرجا وباركا الشعب فتراء مجد الرب لكل الشعب وخرجت نار من عند الرب واحرقت على المذبح المحرقة والشحمه فراء جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم الاصحاح العاشر وأخذ ابن هارون ناداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعلا فيهما نارا ووضعا عليها بخورا وقربا أمام الرب نارا غريبه لم يأمرهما بها فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب فقال موسى لهارون هذا ما تكلم به الرب قائلا في القريبين مني اتقدس وامام جميع الشعب اتمكن فصمت هارون فدعا موسى ميشائيل والصفان ابني عزئيل عم هارون وقال لهما تقدم ارفع اخويكما من قدام القدس الى خارج المحلة فتقدم ورفعهما في قميصيهما الى خارج المحله كما قال موسى وقال موسى لهارون والعازاره وايثامارا ابنيه لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسخطا على كل الجماعه واما اخوتكم كل بيت اسرائيل فيبكون على الحريق الذي احرقه الرب ومن باب خيمه الاجتماع لا تخرق لئلا تموتوا لان دهن مسحه الرب عليكم ففعلوا حسب كلام موسى وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا فرضا دهريا في اجيالكم وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر ولتعليم بني اسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى وقال موسى لهارون والعازار وايثامار ابنيه الباقيين خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح لانها قدس اقداس كلوها في مكان مقدس لانها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب فانني هكذا امرت واما صدر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونهما في مكان طاهر انت وبنوك وبناتك معك لانهما جعل فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني اسرائيل ساق الرفيعة وصدر الترديم يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا امام الرب فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما امر الرب واما تيس الخطيه فان موسى طلبه فاذا هو قد احترق فسخط على اليعازار وايثامار ابني هارون الباقيين وقال ما لكما لم تأكل ذبيحة الخطيه في المكان المقدس لانها قدس اقداس وقد اعطاكما اياها لتحمل اثم الجماعة تكفيرا عنهم امام الرب انه لم يؤت بدمها الى القدس داخلا اكلا تأكلانها في القدس كما امرت فقال هارون لموسى انهما اليوم قد قرب ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام امام الرب وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم، هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه. الأصحاح الحادي عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما، كلم بني إسرائيل قائليني. هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويقتر من البهائم فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يقتر ومما يشق الظلفا الجمل لأنه يقتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم والوبر لأنه يقطر لكنه لا يشق ظرفا فهو نجس لكم والأرنب لأنه يقطر لكنه لا يشق ظرفا فهو نجس لكم والخنزير لأنه يشق ظرفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يقطر فهو نجس لكم من لحمها لا تأكل وجثثها لا تلمس إنها نجسة لكم وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الانهار فإياه تأكلون لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الانهار من كل ذبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم ومكروها يكون لكم من لحمه لا تاكل وجثته تكرهون كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل انها مكروهة النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق على اجناسه وكل غراب على اجناسه والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغة على أجناسه والهدهد والخفاش وكل دبيب الطير الماشي على اربع فهو مكروه لكم إلا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على أربع ما له قرعان فوق رجليه يثب بهما على الأرض هذا منه تأكلون الجراد على أجناسه والدب على أجناسه والحرجوان على أجناسه والجندب على أجناسه لكن سائر دبيب الطير الذي له أربع أرجل فهو مكروه لكم من هذه تتنجسون كل من مس جثتها يكون نجسا الى المساء وكل من حمل من جثتها يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء وجميع البهائم التي لها ظلف ولكن لا تشقه شقا او لا تقتر فهي نجسة لكم كل من مسها يكون نجسا وكل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشيه على اربع فهو نجس لكم كل من مس جثثها يكون نجسا الى المساء ومن حمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء انها نجسة لكم وهذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدب على الارض ابن عرسم والفار والضب على اجناسه والحرذون والورل والوزغة والعضاية والحرباء هذه هي النجسة لكم من كل الدبيب كل من مسها بعد موتها يكون نجسا الى المساء وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا من كل متاع خشب او ثوب او جلد او بلاس كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا الى المساء ثم يطهر وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس واما هو فتكسرونه ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا وكل ما وقع عليه واحدة من جثتها يكون نجسا الطنور والموقدة يهدمان انها نجسة وتكون نجسة لكم الا العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين لكن ما مس جثثها؟ يكون نجسا واذا وقعت واحدة من جثتها على شيء من بزر زرع يزرع فهو طاهر لكن اذا جعل ماء على بزر فوقع عليه واحدة من جثثها، فانه نجس لكم واذا مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا الى المساء ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء، وكل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا يؤكل، كل ما يمشي على بطنه وكل ما يمشي على أربعة مع كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب على الأرض. لا تأكلوه لأنه مكروه لا تدنسوا أنفسكم بدبيب يذب ولا تتنجسوا به ولا تكونوا به نجسين إني أنا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قدسين لاني أنا قدوس ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يذب على الأرض إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها فتكونون قديسين لاني أنا قدوس هذه شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل الأصحاح الثاني عشر وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلا إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته، ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها. ثم تقيم ستة وستين يوما في دم تطهيرها ومتى كملت ايام تطهيرها لاجل ابن او ابنة تأتي بخروف حولي محرقه وفرخ حمامة او يمامة ذبيحة قطية الى باب خيمة الاجتماع الى الكاهن فيقدمهما امام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها هذه شريعة التي تلد ذكرا او انثى وان لم تنل يدها كفاية لشات تأخذ يمامتين او فرخي حمام الواحد محرقة والاخرة ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر الاصحاح الثالث عشر وكلم الرب موسى وهارون قائلا اذا كان انسان في جلد جسده ناتئ او قباء او لمعة تصير في جلد جسده ضربة برس يؤتى به الى هارون الكاهن او الى احد بنيه الكهنة فان رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد وفي الضربة شعر قد بيضة ومنظر الضربة اعمق من جلد جسده فهي ضربة برص، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته لكن ان كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده ولم يكن منظرها اعمق من الجلد ولم يبيض شعرها يحجز الكاهن المضروبة سبعة ايام فان رآه الكاهن في اليوم السابع واذا في عينه الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد يحجزه الكاهن سبعة ايام ثانية فان رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية واذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد يحكم الكاهن بطهارته انها حزاز فيغسل ثيابه ويكون طاهرا لكن ان كانت القباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره يعرض على الكاهن ثانية فان رأى الكاهن واذا القباء قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته انها برس ان كانت في انسان ضربة برس فيؤتى به الى الكاهن فان رأى الكاهن واذا في الجلد ناتئ ابيض قد صير الشعر ابيض وفي الناتئ وضح من لحم حي فهو برس مزمن في جلد جسده فيحكم الكاهن بنجاسته لا يحجزه لانه نجس لكن ان كان البرس قد افرخ في الجلد وغطى البرس كل جلد المضروب من رأسه الى قدميه حسب كل ما تراه عيناء الكاهن وراى الكاهن واذا البرس قد غطى كل جسمه يحكم بطهارة المضروب كله قد ابيض انه طاهر لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا فمتى راى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته اللحم الحي نجس انه برس ثم ان عاد اللحم الحي وبيضه يأتي الى الكاهن فان رآه الكاهن واذا الضربه قد صارت بيضاء يحكم الكاهن بطهارة المضروب انه طاهر واذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدمله ناتئ ابيض او لمعة بيضاء ضاربه الى الحمرة يعرض على الكاهن فان رأى الكاهن واذا منظرها اعمق من الجلد وقد ابيض شعرها يحكم الكاهن بنجاسته انها ضربة برس افرخت في الدمله لكن ان راها الكاهن واذا ليس فيها شعر ابيض وليست اعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن سبعة ايام فان كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته انها ضربة لكن ان وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد فهي اثر الدمله فيحكم الكاهن بطهارته او اذا كان الجسم في جلده كي نار وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربه الى الحمرة او بيضاء وراها الكاهن واذا الشعر في اللمعة قد بيض ومنظرها اعمق من الجلد فهي برس قد افرخ في الكي فيحكم الكاهن بنجاسته انها ضربة برس لكن ان رآها الكاهن واذا ليس في اللمعة شعر ابيض وليست اعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن سبعة ايام ثم يراه الكاهن في اليوم السابع فان كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته انها ضربة برص لكن ان وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون فهي ناتئ الكي فالكاهن يحكم بطهارته لانها اثر الكي واذا كان رجل او امرأة فيه ضربة في الرأس او في الذقن، ورأى الكاهن الضربة واذا منظرها اعمق من الجلد وفيها شعر اشقر دقيق يحكم الكاهن بنجاسته انها قرع برس الرأس او الذق لكن اذا رأى الكاهن ضربة القرع واذا منظرها ليس اعمق من الجلد لكن ليس فيها شعر اسود يحجز الكاهن المضروبة بالقرع سبعة ايام فان رأى الكاهن الضربة في اليوم السابع واذا القرع لم يمتد ولم يكن فيه شعر اشقر ولا منظر القرع اعمق من الجلد فليحلق لكن لا يحلق القرع ويحجز الكاهن الاقرع سبعة ايام ثانية فان رأى الكاهن الاقرع في اليوم السابع واذا القرع لم يمتد في الجلد وليس منظره اعمق من الجلد يحكم الكاهن بطهارته فيغسل ثيابه ويكون طاهرا لكن ان كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بطهارته وراه الكاهن واذا القرع قد امتد في الجلد فلا يفتش الكاهن على الشعر الاشقري انه نجس لكن ان وقف في عينيه ونبت فيه شعر اسود فقد برئ القرع انه طاهر فيحكم الكاهن بطهارته واذا كان رجل او امرأة في جلد جسده لمع لمع بيض وراى الكاهن واذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء فذلك بهق قد افرخ في الجلد انه طاهر واذا كان انسان قد ذهب شعر رأسه فهو اقرع انه طاهر وان ذهب شعر رأسه من جهة وجهه فهو اصلع انه طاهر لكن اذا كان في القرعة او في الصلعة ضربة بيضاء ضاربه الى الحمره فهو برس مفرخ في قرعته او في صلعته فان رآه الكاهن واذا ناتئ الضربة ابيض ضارب الى الحمرة في قرعته او في صلعته كمنظر البرس في جلد الجسد فهو انسان ابرس انه نجس فيحكم الكاهن بنجاسته ان ضربته في رأسه والابرس الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا ويغطي شاربيه وينادي نجس النجس كل الايام التي تكون الضربه فيه يكون نجسا انه نجس يقيم وحده خارج المحله يكون مقامه واما الثوب فاذا كان فيه ضربه برص ثوب صوف او ثوب كتان في الثدي او اللحمه من الصوف او الكتان او في جلد او في كل مصنوع من جلد وكانت الضربة ضاربة الى الخضرة او الى الحمرة في الثوب او في الجلد في السدى او اللحمة او في متاع ما من جلد فانها ضربة برس فتعرض على الكاهن فيرى الكاهن الضربة ويحجز المضروبة سبعة ايام فمتى رأى الضربه في اليوم السابع اذا كانت الضربة قد امتدت في الثوب في السدى او اللحمة او في الجلد من كل ما يصنع من جلد للعمل فالضربة برس مفسد انها نجس فيحرق الثوب او السدى او اللحمة من الصوف او الكتان او متاع الجلدي الذي كانت فيه الضربة لانها برس مفسد بالنار يحرق لكن ان رأى الكاهن واذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدى او اللحمة او في متاع الجلدي يأمر الكاهن ان يغسل ما فيه الضربة ويحجزه سبعة ايام ثانية فان رأى الكاهن بعد غسل المضروب واذا الضربة لم تغير منظرها ولم تدت الضربة فهو نجس بالنار تحرقه انها نخروب في جردة باطنه او ظاهره لكن ان رأى الكاهن واذا الضربة كامدة اللون بعد غسله يمزقها من الثوب او الجلد من السدى أو اللحمة. ثم ان ظهرت ايضا في الثوب في السدى او اللحمة او في متاع الجلدي، فهي مفرخة بالنار تحرق ما فيه الضربة واما الثوب السدى او اللحمة او متاع الجلدي الذي تغسله وتزول منه الضربة فيغسل ثانية فيطهر هذه شريعة ضربة البرسي في الصوف او الكتان في السدى او اللحمة او في كل متاع من جلد للحكم بطهارته او نجاسته <تصفيق> الاصحاح الرابع عشر وكلم الرب موسى قائلا هذه تكون شريعة الأبرس يوم طهره يؤتى به إلى الكاهن ويخرج الكاهن إلى خارج المحل فان رأى الكاهن وإذا ضربة البرس قد برئت من الأبرس يأمر الكاهن أن يأخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب ارز وقرمز وزوفة ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي. اما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الارز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي وينضح على المتطهر من البرص سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر ثم يدخل المحلة لكن يقيم خارج خيمته سبعة ايام وفي اليوم السابع يحلق كل شعره رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق ويغسل ثيابه ويرحد جسده بماء فيطهر ثم في اليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة وثلاثة اعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت فيوقف الكاهن المطهر الانسان المتطهر واياها امام الرب لدى باب خيمة الاجتماع ثم يأخذ الكاهن الخروف الواحدة ويقربه ذبيحة اثم مع لج الزيت يرددهما ترديدا امام الرب ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية والمحرقة في المكان المقدس لان ذبيحة الاثم كذبيحة الخطية للكاهن انها قدس اقداس ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الاثم ويجعل الكاهن على شحمة اذني المتطهر اليمنى وعلى ابهام يده اليمنى وعلى ابهام رجله اليمنى ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى ويغمس الكاهن اصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى وينضح من الزيت باصبعه سبع مرات امام الرب ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة اذن المتطهر اليمنى وعلى ابهام يده اليمنى وعلى ابهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الاثم والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن امام الرب ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر لكن ان كان فقيرا ولا تنال يده يأخذ خروفا واحدا ذبيحة اثم لترديد تكفيرا عنه وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت لتقدمة ولجا زيت ويمامتين او فرخي حمام كما تنال يده فيكون الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة ويأتي بها في اليوم الثامن لطهره الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع امام الرب فيأخذ الكاهن كبش الاثم ولج الزيت ويرددهما الكاهن ترديدا امام الرب ثم يذبح كبش الاثم ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الاثم ويجعل على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى ويصب الكاهن من الزيت في كف الكاهن اليسرى وينضح الكاهن بأصبعه اليمنى من الزيت الذي في كفه اليسرى سبع مرات أمام الرب ويجعل الكاهن من الزيت الذي في كفيه على شحمة اذن المتطهر اليمنى وعلى ابهام يده اليمنى وعلى ابهام رجله اليمنى على موضع دم ذبيحة الاثن والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر تكفيرا عنه امام الرب ثم يعمل واحدة من اليمامتين او من فرخي الحمام مما تنال يده ما تنال يده الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة مع التقدمه ويكفر الكاهن عن المتطهر امام الرب هذه شريعة الذي فيه ضربة برس الذي لا تنال يده في تطهيره وكلم الرب موسى وهارون قائلا متى جئتم الى ارض كنعان التي اعطيكم ملكا وجعلت ضربة برس في بيت في أرض ملككم يأتي الذي له البيت ويخبر الكاهن قائلا قد ظهر لي شبه ضربة في البيت فيأمر الكاهن أن يفرغ البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة لئلا يتنجس كل ما في البيت وبعد ذلك يدخل الكاهن ليرى البيت فاذا رأى الضربة واذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربة الى الخضرة او الى الحمرة ومنظرها اعمق من الحائط يخرج الكاهن من البيت الى باب البيت ويغلق البيت سبعة ايام فاذا رجع الكاهن في اليوم السابع ورأى واذا الضربة قد امتدت في حيطان البيت يأمر الكاهن أن يقلع الحجارة التي فيها الضربة ويطرحوها خارج المدينة في مكان النجس ويقشر البيت من داخل حواليه ويطرحون الطراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكان النجس ويأخذون حجارة أخرى ويدخلونها في مكان الحجارة ويأخذ ترابا اخر ويطين البيت فان رجعت الضربة وافرخت في البيت بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطينه واتى الكاهن ورأى واذا الضربة قد امتدت في البيت فهي برس مفسد في البيت انه نجس فيهدم البيت حجارته واخشابه وكل تراب البيت ويخرجها الى خارج المدينة الى مكان النجس ومن دخل الى البيت في كل ايام غلاقه يكون نجسا الى المساء ومن نام في البيت يغسل ثيابه ومن اكل في البيت يغسل ثيابه لكن ان اتى الكاهن ورأى واذا الضربه لم تمتد في البيت بعد تطيين البيت يطهر الكاهن البيت لان الضربة قد برئت فيأخذ لتطهير البيت عصفورين وخشب ارز وقرمزا وزوفة ويذبح العصفور الواحد في اناء خزف على ماء حي ويأخذ خشب الارز والزوفة والقرمز والعصفور الحية ويغمسها في دم العصفور المذبوح. وفي الماء الحي وينضح البيت سبع مرات ويطهر البيت بدم العصفور وبالماء الحي وبالعصفور الحي وبخشب الارز وبالزوفة وبالقربس ثم يطلق العصفور الحي الى خارج المدينة على وجه الصحراء ويكفر عن البيت فيطهر هذه هي الشريعة لكل ضربة من البرس وللقرع ولبرس الثوب والبيت وللناتئ وللقباء للتعليم في يوم النجاسة ويوم الطهارة هذه شريعة البرس مصحاح الخامس عشر وكلم الرب موسى وهارون قائلا كلم بني اسرائيل وقول لهم كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله نجس وهذه تكون نجاسته بسيله ان كان لحمه يبسق سيله او يحتبس لحمه عن سيله فذلك نجاسته كل فراش يطقو عليه الذي له السيل يكون نجساً، وكل متاع يجلس عليه يكون نجساً. ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجس إلى المساء. ومن جلس على المتاع الذي يجلس عليه ذو السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجس إلى المساء. ومن مس السائل السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وان بصق ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل ما يركب عليه ذو السيل يكون نجسا وكل من مس كل ما كان تحته يكون نجسا الى المساء ومن حملهن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل من مسه ذو السيل ولم يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وإناء الخزف الذي يمسه ذو السيل يكسر وكل إناء خشب يغسل بماء واذا طهر ذو السيل من سيله يحسب له سبعة ايام لطهره ويغسل ثيابه ويرحد جسده بماء حي فيطهر وفي اليوم الثامن يأخذ لنفسه يمامتين او فرخي حمام ويأتي الى امام الرب الى باب خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن فيعملهما الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفر عنه الكاهن امام الرب من سيله واذا حدث من رجل اتجاع زرع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا الى المساء وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اتجاع زرع يغسل بماء ويكون نجسا الى المساء والمرأة التي يطجع معها رجل اتجاع زرع يستحمان بماء ويكونان نجسين الى المساء واذا كانت امراه لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعه ايام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسا الى المساء وكل ما تطجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا وكل من مس فراش، يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا الى المساء وان اتجع معها رجل فكان تمثها عليه يكون نجسا سبعة ايام وكل فراش يتجع عليه يكون نجسا واذا كانت امرأة يسيل سيل دمها اياما كثيرة في غير وقت تمثها او اذا سال بعد طمثها فتكون كل ايام سيلان نجاستها كما في ايام طمثها انها نجس كل فراش تطجع عليه كل ايام سيلها يكون لها كفراش طمثها وكل الامتعه التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها وكل من مسهنه يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء واذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعة ايام ثم تطهر وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين او فرخي حمام وتأتي بهما الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة ويكفر عنها الكاهن امام الرب من سيل نجاسته فتعزلان بني اسرائيل عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم هذه شريعه ذي السيل والذي يحدث منه اطجاع زرع فيتنجس بها والعليلة في طمطها والسائل سيله الذكر والانثى والرجل الذي يطجع مع نجيسه الاصحاح السادس عشر وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب امام الرب ومات وقال الرب لموسى كلم هارون اخاك ان لا يدخل كل وقت الى القدس داخل الحجاب امام الغطاء الذي على التابوت لألا يموت لاني في السحاب اتراء على الغطاء بهذا يدخل هارون الى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرق يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان انها ثياب مقدس فيرحد جسده بماء ويلبسه ومن جماعة بني اسرائيل يأخذ تيسين من المعزي لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرق ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويأخذ التيسين ويوقفهما امام الرب لدى باب خيمة الاجتماع ويلقي هارون على التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة لعزازيل ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية واما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا امام الرب ليكفر عنه ليرسله الى عزازيل الى البرية ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح ثور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من امام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما الى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار امام الرب فتغشي سحابه البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت، ثم يأخذ من دم الثوري وينضح بأصبعه على وجه الغطائي إلى الشرق، وقدام الغطائي ينضح سبع مرات من الدم بأصبعه، ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب، ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الثوري، ينضحه على الغطائي. وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة اسرائيل ثم يخرج الى المذبح الذي امام الرب ويكفر عنه يأخذ من دم الثوري ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستدير وينضح عليه من الدم باصبعه سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني اسرائيل ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه الى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الى ارض مغفرة فيطلق التيس في البري ثم يدخل هارون الى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتاني التي لبسها عند دخوله الى القدس ويضعها هناك ويرحد جسده بماء في مكان مقدس ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقه الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب وشحم ذبيحه الخطيه يوقده على المذبح والذي اطلق التيس الى عزازيل يغسل ثيابه ويرحد جسده بماء وبعد ذلك يدخل الى المحل وثور الخطيه وتيس الخطيه اللذان اتيا بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما الى خارج المحلة ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحد جسده بماء وبعد ذلك يدخل الى المحل ويكون لكم فريضة دهرية انكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم لانه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم امام الرب تطهرون سبت عطلة هو لكم وتذللون نفوسكم فريضة دهري ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن ابيه يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني اسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة ففعل كما امر الرب موسى الاصحاح السابع عشر وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه وجميع بني اسرائيل وقل له هذا هو الامر الذي يوصي به الرب قائلا كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزا في المحله أو يذبح خارج المحله وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي ياتي يا بنو اسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب الى باب خيمه الاجتماع الى الكاهن ويذبحوها ذبائح سلامة للرب ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمه الاجتماع ويوقد الشحم لرائحه سرور للرب ولا يذبحوا بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم وتقول لهم كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطكم يصعد محرقة أو ذبيحة ولا يأتي بها إلى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب يقطع ذلك الانسان من شعبه وكل انسان من بيت اسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما اجعل وجهي ضد النفس الاكلة الدم واقطعها من شعبها لان نفس الجسد هي في الدم فانا اعطيتكم اياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لان الدم يكفر عن النفس لذلك قلت لبني اسرائيل لا تأكل نفس منكم دما ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما وكل انسان من بني اسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا وحشا او طائرا يؤكل يسفك دمه ويغطيه بالتراب. لان نفس كل جسد دمه هو بنفسه فقلت لبني اسرائيل لا تأكل دم جسد ما لان نفس كل جسد هي دمه كل من اكله يقطع وكل انسان يأكل ميتة او فريسة وطنيا كان او غريبا يغسل ثيابه ويستحم بماء ويبقى نجسا الى المساء ثم يكون طاهرا وان لم يغسل ولم يرحب جسده يحمل ذنبه <تصفيق> الاصحاح الثامن عشر وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل له انا الرب الهكم مثل عمل ارض مصر التي سكنتم فيها لا تعمل ومثل عمل ارض كنعان التي انا آتٍ بكم اليها لا تعمل وحسب فرائضهم لا تسلك احكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فيها انا الرب الهكم هكم فتحفظون فرائضي واحكامي التي اذا فعلها الانسان يحيا بها انا الرب لا يقترب انسان الى قريب جسده ليكشف العورة انا الرب عورة ابيك وعورة امك لا تكشف انها امك لا تكشف عورتها عورة امرأة ابيك لا تكشف انها عورة ابيك عوره اختك بنت ابيك او بنت امك المولودة في البيت او المولوده خارجا لا تكشف عورتها عوره ابنتي ابنك او ابنتي بنتك لا تكشف عورتها انها عورتك عوره بنت امرأة ابيك المولودة من ابيك لا تكشف عورتها انها اختك عوره اخت ابيك لا تكشف انها قريبة ابيك عورة أخت أمك لا تكشف انها قريبة أمك عورة أخي أبيك لا تكشف إلى امرأته لا تقترب انها عمته عورة كنتك لا تكشف انها امرأة ابنك لا تكشف عورتها عورة امرأة أخيك لا تكشف انها عورة أخيك عورة امرأة وبنتها لا تكشف ولا تأخذ ابنه ابنها أو ابنه بنتها لتكشف عورتها انهما قريبتاها انه رذيل ولا تأخذ امرأة على اختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها ولا تقترب الى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع، فتتنجس به، ولا تعطي من زرعك للاجازه لمولك لألا تدنس اسم الهك انا الرب ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة انه ركس ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها ولا تقف امرأة امام بهيمة لنزائها انه فاحش بكل هذه لا تتنجس لانه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامك. فتنجست الارض فاكتزي ذنبها منها فتقذف الارض سكانها لكن تحفظون انتم فرائضي واحكامي ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم لان جميع هذه الرجسات قد عملها اهل الارض الذين قبلكم فتنجست الارض فلا تقذفكم الارض بتنجيسكم اياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع الانفس التي تعملها من شعبها فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملت قبلكم ولا تتنجسوا بها انا الرب الهكم الاصحاح التاسع عشر وكلم الرب موسى قائلا كلم كل جماعة بني اسرائيل وقل لهم تكونون قديسين لاني قدوس الرب الهكم تهابون كل انسان امه واباه وتحفظون سبوتي انا الرب الهكم لا تلتفتوا الى الاوثان وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم أنا الرب إلهكم ومتى ذبحتم ذبيحة سلامة للرب فللرضا عنكم تذبحونها يوم تذبحونها تؤكل وفي الغد والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار وإذا أكلت في اليوم الثالث فذلك نجاسة لا يرضى به ومن اكل منها يحمل ذنبه لانه قد دنس قدس الرب فتقطع تلك النفس من شعبها وعندما تحصدون حصيد ارضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد ولقاط حصيدك لا تلتقط وكرمك لا تعلله ونثار كرمك لا تلتقط للمسكين والغريب تتركه انا الرب الهكم لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا احدكم بصاحبي ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم الهك انا الرب لا تغصب قريبك ولا تسلم ولا تبت اجرة اجير عندك الى الغد لا تشتم الاصمة وقدام الاعمى لا تجعل معثرك بل اخشى الهك انا الرب لا ترتكب جورا في القضاء لا تأخذ بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير بالعدل تحكم لقريبك لا تسعى في الوشاية بين شعبك لا تقف على دم قريبك انا الرب لا تبغض اخاك في قلبك انذارا تنذر صاحبك ولا تحمل لاجله خطيب لا تنتقم ولا تحقد على ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك أنا الرب فرائدي تحفظون لا تنزب هائمك جنسين وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين واذا اتجع رجل مع امرأة اتجاع زرع وهي أمة مخطوبة لرجل ولم تفدى فداء ولا أعطيت حريتها فليكن تأديم لا يقتل لأنها لم تعتق وياتي إلى الرب بذبيحة لاثمه إلى باب خيمة الاجتماع كبشا ذبيحة إثم فيكفر عنه الكاهن بكبش الإثم أمام الرب من خطيته التي أخطأ فيصفح له عن خطيته التي أخطأ. ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غرلتها ثلاث سنين تكون لكم غلفان لا يؤكل منها وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدسا لتمجيد الرب وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها انا الرب الهكم لا تأكلوا بالدم لا تتفائلوا ولا تعيفوا لا تقصروا رؤوسكم مستديرا ولا تفسد عارضيك ولا تجرحوا اجسادكم لميت وكتابة وشم لا تجعلوا فيكم انا الرب لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا لئلا تزني الارض وتمتلئ الارض رذيله ثبوتي تحفظون ومقدسي تهابون انا الرب لا تلتفتوا الى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم انا الرب الهكم من امام الاشيب تقوموا وتحترموا وجه الشيخ وتخشى الهك انا الرب وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر أنا الرب إلهكم لا ترتكبوا جورا في القضاء لا في القياس ولا في الوزن ولا في القيام حق ووزنات حق وإيفة حق وهين حق تكون لكم أنا الرب إلى الذي أخرجكم من أرض مصر فتحفظون كل فرائدي وكل أحكامي وتعملونها أنا الرب الاصحاح العشرون وكلم الرب موسى قائلا وتقول لبني اسرائيل كل انسان من بني اسرائيل ومن الغرباء النازلين في اسرائيل اعطى من زرعه لمولك فانه يقتل يرجمه شعب الارض بالحجارة واجعل انا وجهي ضد ذلك الانسان واقطعه من شعبه لانه اعطى من زرعه لمولك لكي ينجس مقدسي ويدنس اسمي القدوس وان غمض شعب الارض اعينهم عن ذلك الانسان عندما يعطي من زرعه لمولك فلم يقتلوه فاني اضع وجهي ضد ذلك الانسان وضد عشيرتي واقطعه وجميع الفاجرين وراءه بالزنا وراء مولك من شعبهم والنفس التي تلتفت الى الجاني والى التوابع لتزني وراءهم اجعل وجهي ضد تلك النفس واقطعها من شعبهم فتتقدسون وتكونون قدسين لاني انا الرب الهكم وتحفظون فرائضي وتعملونها أنا الرب مقدسكم كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل قد سب أباه أو أمه دمه عليه وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية وإذا اتجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه إنهما يقتلان كلاهما دمهما عليهما واذا اتجعر رجل مع كنته فانهما يقتلان كلاهما قد فعل فاحشه دمهما عليهما واذا اتجعر رجل مع ذكر اتجاع امراه فقد فعل كلاهما ركسا انهما يقتلان دمهما عليهما واذا اتخذ رجل امراه وامها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة إنهما يقتلان دمهما عليهما وإذا أخذ رجل اخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأ عورتها ورأت هي عورته فذلك عار يقطعان امام اعين بني شعبهما قد كشف عورة اخته يحمل ذنبه واذا اتجع رجل مع امرأة طامثا وكشف عورتها عر ينبوعها وكشفت هي ينبوع ذمها يقطعان كلاهما من شعبهما عورة اخت امك او اخت ابيك لا تكشف انه قد عرى قريبته يحملان ذنبهما واذا اتجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه يحملان ذنبهما يموتان عقيمين واذا اخذ رجل امرأة اخيه فذلك نجاسه قد كشف عورة اخيه يكونان عقيمين فتحفظون جميع فرائدي وجميع احكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم الارض التي انا ات بكم اليها لتسكنوا فيها ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين انا طاردهم من امامكم لانهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم وقلت لكم ترثون انتم ارضهم وانا اعطيكم اياها لترثوها ارضا تفيض لبنا وعسلا انا الرب الهكم الذي ميزكم من الشعوب فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة وبين الطيور النجسة والطاهرة فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكل ما يدب على الارض مما ميزته لكم ليكون نجسا وتكونون لي قديسين لاني قدوس انا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي واذا كان في رجل او امراه جان او تابعه فانه يقتل بالحجاره يرجمونه دمه عليه الاصحاح الحادي والعشرون وقال الرب لموسى كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس احد منكم لميت في قومه الا لاقربائه الاقرب اليه امه وابيه وابنه وابنته واخيه واخته العذراء القريبة اليه التي لم تصر لرب لاجلها يتنجس كزوج لا يتنجس باهله لتدنيسه، لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم ولا يحلقوا عوارض لحاهم ولا يجرحوا جراحة في اجسادهم مقدسين يكونون لالههم ولا يدنسون اسم الههم لانهم يقربون وقائد الرب طعام الههم فيكونون قدسا امرأة زانية او مدنسة لا يأخذ ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها لانه مقدس لالهه فتحسبه مقدسا لانه يقرب خبز الهك مقدسا يكون عندك لاني قدوس انا الرب مقدسكم واذا تدنست ابنة كاهن بالزنا، فقد دنست اباها بالنار تحرق والكاهن الاعظم بين اخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه ولا يأتي الى نفس ميتة ولا يتنجس لأبيه او امه ولا يخرج من المقدس لألا يدنس مقدس الهه لان إكليل دهن مسحة الهه عليه انا الرب هذا يأخذ امرأة عذراء اما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من قومه امرأة ولا يدنس زرعه بين شعبه لاني انا الرب مقدسه وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون قائلا اذا كان رجل من نسلك في اجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز الهه لان كل رجل فيه عيب لا يتقدم لا رجل اعمى ولا اعرق ولا افطس ولا زوائدي ولا رجل فيه كسر رجل او كسر يد ولا أحدب ولا أكشم ولا من في عينيه بياض ولا أجرب ولا أكلف ولا مردود الخصى كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل لكن الى الحجاب لا يأتي والى المذبح لا يقترب لان فيه عيبا لئلا يدنس مقدسي لاني انا الرب مقدسهم فكلم موسى هارون وبنيه وقل بني اسرائيل الاصحاح الثاني والعشرون وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه ان يتوقوا اقداس بني اسرائيل التي يقدسونها لي ولا يدنسوا اسمي القدوس انا الرب قل لهم في اجيالكم كل انسان من جميع نسلكم اقترب الى الاقداس التي يقدسها بني اسرائيل للرب ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من امامي انا الرب كل انسان من نسل هارون وهو ابرص او ذو سيل لا يأكل من الاقداس حتى يطهر ومن مس شيئا نجسا لميت او انسان حدث منه اتجاع زرع او انسان مس دبيبا يتنجس به او انسانا يتنجس به لنجاسة فيه فالذي يمس ذلك يكون نجسا الى المساء ولا يأكل من الاقداس بل يرحد جسده بماء فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الاقداس لانها طعامه ميتة او فريسة لا يأكل فيتنجس بها انا الرب فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لاجلها خطية يموتون بها لانهم يدنسونها انا الرب مقدس وكل اجنبي لا يأكل قدسا نزيل كاهن واجيره لا يأكلون قدسا لكن اذا اشترى كاهن احدا شراء فضة فهو يأكل منه والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه واذا صارت ابنة كاهن لرجل اجنبي لا تأكل من رفيعة الاقداس واما ابنة كاهن قد صارت ارمله او مطلقه ولم يكن لها نسل ورجعت الى بيت ابيها كما في صباها فتأكل من طعام ابيها لكن كل اجنبي لا يأكل منه واذا اكل انسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن فلا يدنسون اقداس بني اسرائيل التي يرفعونها للرب فيحملونهم ذنب اثم باكلهم اقداسهم لاني انا الرب مقدسهم وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه وجميع بني اسرائيل وقل لهم كل انسان من بيت اسرائيل ومن الغرباء في اسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقة فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر او الغنم او المعس كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لانه لا يكون للرضا عنكم واذا قرب انسان ذبيحة سلامة للرب وفاء لنذر او نافلة من البقر او الاغنام تكون صحيحة للرضا. كل عيب لا يكون فيها الاعمى والمقصور والمجروح والبثير والاجرب والاكلف هذه لا تقربوها للرب ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح للرب واما الثور او الشات الزوائدي او القزم فنافلة تعمله ولكن لنذر لا يرضى به ومردود الخصية ومسحوقها ومقطوعها لا تقربوا للرب وفي ارضكم لا تعملوها ومن يد ابن الغريب لا تقربوا خبز الهكم من جميع هذه لان فيها فسادها فيها عيب لا يرضى بها عنكم وكلم الرب موسى قائلا متى ولد بقر او غنم او معزا يكون سبعة ايام تحت امه ثم من اليوم الثامن فصاعدا يرضى به قربان وقود للرب واما البقرة او الشات فلا تذبحوها وابنها في يوم واحد ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها في ذلك اليوم تؤكل لا تبقوا منها الى الغد انا الرب فتحفظون وصاياي وتعملونها انا الرب ولا تدنسون اسم القدوس فاتقدس في وسط بني اسرائيل انا الرب مقدسكم الذي اخرجكم من ارض مصر ليكون لكم الها انا الرب الاصحاح الثالث والعشرون وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة هذه هي مواسمي ستة ايام يعمل عمل واما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس عملا ما لا تعملوا انه سبت للرب في جميع مساكنكم هذه مواسم الرب المحافل المقدسة التي تنادون بها في اوقاتها في الشهر الاول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب سبعة ايام تأكلون فطيرا في اليوم الاول يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا وسبعة ايام تقربون وقودا للرب في اليوم السابع يكون محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم متى جئتم الى الارض التي انا اعطيكم وحصدتم حصيدها تأتون بحزمة اول حصيدكم الى الكاهن فيردد الحزمة امام الرب للرضا عنكم في غد السبت يرددها الكاهن وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب وتقدمته عشرين من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب رائحة سرور وسكيبه ربع الهين من خمر وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا الى هذا اليوم عينه الى ان تأتوا بقربان الهكم فريضة دهرية في اجيالكم في جميع مساكنكم ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد سبعة اسابيع تكون كاملة الى غد السبت السابع تحسبون خمسين يوما ثم تقربون تقدمه جديدة للرب من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبزان خميرا بكورة للرب وتقربون مع الخبز سبعة خراف صحيحة حولية وثورا واحدا ابن بقر وكبشي محرقه للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب وتعملون تيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية وخروفين حوليين ذبيحة سلام فيرددها الكاهن مع خبز البكورة ترديدا امام الرب مع الخروفين فتكون للكاهن قدسا للرب وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم عملا ما من الشغل لا تعمله فريضة دهرية في جميع مساكنكم في اجيالكم وعندما تحصدون حصيد ارضكم لا تكمل زوايا حقلك في حصادك ولقاط حصيدك لا تلتقط للمسكين والغريب تتركه انا الرب الهكم وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل قائلا في الشهر السابع في اول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا لكن تقربون وقودا للرب. وكلم الرب موسى قائلا اما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه لانه يوم كفارة للتكفير عنكم امام الرب الهكم ان كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه ابيد تلك النفس من شعبها عملا ما لا تعمل فريضة دهريه في اجيالكم في جميع مساكنكم انه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم في تاسع الشهر عند المساء من المساء الى المساء تثبتون سبتكم وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل قائلا في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال سبعة ايام للرب في اليوم الاول محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعمله. سبعة ايام تقربون وقودا للرب في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب انه اعتكاف كل عمل شغل لا تعمل هذه هي مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبا امر اليوم بيومه عدا سبوت الرب وعد عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم التي تعطونها للرب اما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الارض تعيدون عيدا للرب سبعة ايام في اليوم الاول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة وتأخذون لانفسكم في اليوم الاول ثمر اشجار بهجة وسعف النخل واغصان اشجار غبياء وصفصاف الوادي وتفرحون امام الرب الهكم سبعة ايام تعيدونه عيدا للرب سبعة ايام في السنة فريضة دهريه في اجيالكم في الشهر السابع تعيدونه في مظالة تسكنون سبعة ايام كل الوطنيين في اسرائيل يسكنون في المظال لكي تعلم اجيالكم اني في مظال اسكنت بني اسرائيل لما اخرجتهم من ارض مصر انا الرب الهكم فاخبر موسى بني اسرائيل بمواسم الرب الاصحاح الرابع والعشرون وكلم الرب موسى قائلا اوصي بني اسرائيل ان يقدموا اليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لايقاد السرق دائما خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع يرتبها هارون من المساء الى الصباح امام الرب دائما فريضة دهرية في أجيالكم على المنارة الطاهرة يرتب السرج أمام الرب دائما وتأخذ دقيقا وتخبزه اثني عشر قرصا عشرين يكون القرص الواحد وتجعلها صفين كل صف ستة على المائدة الطاهرة أمام الرب وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني اسرائيل ميثاقا دهريا فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس لانه قدس اقداس له من وقائد الرب فريضة دهريا وخرج ابن امرأة اسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني اسرائيل وتخاصم في المحله ابن الاسرائيليه ورجل اسرائيلي فجدف ابن الاسرائيليه على لسم وسب فاتوا به الى موسى وكان اسم امه شالومية بنت دبري من سبتدان فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب فكلم الرب موسى قائلا اخرج الذي سبى الى خارج المحلة فيضع جميع السامعين ايديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة وكلم بني اسرائيل قائلا كل من سبى الهه يحمل خطيته ومن جدف على اسم الرب فانه يقتل يرجمه كل الجماعة رجما الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل واذا امات احد انسانا فانه يقتل ومن امات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس واذا احدث انسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به كسر بكسر وعين بعين وسن بسن كما احدث عيبا في الانسان كذلك يحدث فيه من قتل بهيمه يعوض عنها ومن قتل انسانا يقتل حكم واحد يكون لكم الغريب يكون كالوطني اني انا الرب الهكم فكلم موسى بني اسرائيل ان يخرجوا الذي سب الى خارج المحله ويرجموه بالحجاره ففعل بنو اسرائيل كما امر الرب موسى الاصحاح الخامس والعشرون وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم متى اتيتم الى الارض التي انا اعطيكم تثبت الارض سبتا للرب ست سنين تزرع حقلك وست سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما واما السنة السابعة ففيها يكون للارض سبت عطلة سبتا للرب لا تزرح حقلك ولا تقضب كرمك زريع حصيدك لا تحصد وعنب كرمك المحول لا تقطف سنة عطلة تكون للارض ويكون سبت الارض لكم طعاما لك ولعبدك ولامتك ولاجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان الذي في ارضك تكون كل غلتها طعاما وتعد لك سبعة سبوت سنين سبع سنين سبع مرات فتكون لك ايام السبعة السبوت السنوية تسعا واربعين سنة ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع. في عاشر الشهر في يوم الكفارة تعبرون البوقا في جميع ارضكم وتقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعتق في الارض لجميع سكانها تكون لكم يوبيلا وترجعون كل الى ملكه وتعودون كل الى عشيرته يوبيلا تكون لكم السنة الخمسون لا تزرعوا ولا تحصدوا زريعها ولا تقطفوا كرمها المحور انها يبيل مقدسة تكون لكم من الحقل تأكلون غلتها في سنة اليوبيل هذه ترجعون كل الى ملكه فمتى بعت صاحبك مبيعا او اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن احدكم اخاه حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك وحسب سن الغلة يبيعك على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه لانه عدد الغلات يبيعك فلا يغبن احدكم صاحبه بل اخشى الهك اني انا الرب الهكم فتعملون فرائضي وتحفظون احكامي وتعملونها لتسكنوا على الارض امنين وتعطي الارض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها امنين واذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة ان لم نزرع ولم نجمع غلتنا فاني امر ببركتي لكم في السنة السادسة فتعمل غلة لثلاث سنين فتزرعون السنة الثامنة وتأكلون من الغلة العتيقة الى السنة التاسعة الى ان تأتي غلتها تأكلون عتيقا والارض لا تباع بتة لان لي الارض وانتم غرباء ونزلاء عندي بل في كل ارض ملككم تجعلون فكاكا للارض اذا افتقر اخوك فباع من ملكه يأتي وليه الاقرب اليه ويفك مبيع اخيه ومن لم يكن له ولي فان نالت يده ووجد مقدار فكاكه يحسب سني بيعه ويرد الفاضل للانسان الذي باع له فيرجع الى ملكه وان لم تنل يده كفاية ليرد له يكون مبيعه في يد شاريه إلى سنة اليوبيلي، ثم يخرج في اليوبيلي فيرجع إلى ملكه وإذا باع إنسان بيت سكن في مدينة ذات سور فيكون فكاكه في إلى تمام سنة بيعه سنة يكون فكاكه وإن لم يفك قبل أن تكمل له سنة تامة وجب البيت الذي في المدينة ذات الصور بثة لشاريه في اجياله لا يخرج في اليوبيل لكن بيوت القرى التي ليس لها سور حولها فمع حقول الارض تحسب يكون لها فكاك وفي اليوبيل تخرج واما مدن اللاويين بيوت مدن ملكهم فيكون لها فكاك مؤبد لللاويين والذي يفكه من اللاويين المبيع من بيت او من مدينة ملكه يخرج في اليوبيل لان بيوت مدن اللاويين هي ملكهم في وسط بني اسرائيل واما حقول المسارح لمدنهم فلا تباع لانها ملك دهري لهم واذا افتقر اخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا او مستوطنا فيعيش معك لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة بل اخشى الهك فيعيش اخوك معك فضتك لا تعطيه بالربا وطعامك لا تعطي بالمرابحة انا الرب الهكم الذي اخرجكم من ارض مصر ليعطيكم ارض كنعان فيكون لكم الهة واذا افتقر اخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد كاجير كنزيل يكون عندك الى سَنَةِ اليبيلي يخدم عندك ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود الى عشيرته والى ملك ابائه يرجع لأنهم عبيدي الذين أخرقتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد لا تتسلط عليه بعنف بل اخشى إلهك وأما عبيدك وإماءك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنون عبيدا وإماء وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك تستعبدونهم إلى الظهر وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف وإذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب فبعد بيعه يكون له فكاك يفكه واحد من إخوته أو يفكه عمه أو ابن عمه أو يفكه واحد من أقرباء جسده من عشيرته او اذا نالت يده يفك نفسه فيحاسب شاريه من سنة بيعه له الى سنة اليوبيلي ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين كايام اجير يكون عنده ان بقي كثير من السنين فعلى قدرها يرد فكاكه من ثمن شرائه وان بقي قليل من السنين الى سنة اليوبيلي يحسب له وعلى قدر سنيه يرد فكاكه كأجير من سنه الى سنه يكون عنده لا يتسلط عليه بعنف امام عينيك وان لم يفك بهؤلاء يخرج في سنه اليوبيلي هو وبنوه معه لان بني اسرائيل لي عبيد هم عبيدي الذين اخرقتهم من ارض مصر انا الرب الهكم الأصحاح السادس والعشرون لا تصنع لكم اوثانا ولا تقيم لكم تمثالا منحوتا او نصبا ولا تجعلوا في ارضكم حجرا مصورا لتسجدوا له لاني انا الرب الهكم ثبوتي تحفظون ومقدسي تهابون انا الرب اذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها اعطي مطركم في حينه وتعطي الأرض غلتها وتعطي أشجار الحقل أثمارها ويلحق دراسكم بالقطاف ويلحق القطاف بالزرع فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين وأجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم وأبيد الوحوش الرديئه من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم وتطردون اعداءكم فيسقطون امامكم بالسيف يطرد خمسة منكم مئة ومئة منكم يطردون ربوة ويسقط اعداءكم امامكم بالسيف والتفت اليكم واثمركم واكثركم وافي ميثاقي معكم فتأكلون العتيق المعتقة وتخرجون العتيقة من وجه الجديد وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبة أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا وقطع قيود نيركم وسيركم قياما لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا وان رفضتم فرائضي وكرهت انفسكم احكامي فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي فاني اعمل هذه بكم اسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداءكم وأدعى وجهي ضدكم فتنهزمون أمام اعدائكم ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس من يطردكم وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم فأحطم فخار عزكم وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس فتفرغوا باطلا قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاء أن تسمعوا لي أزيد عليكم ضربات سبعة اضعاف حسب خطاياكم أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الاولاد وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحشوا طرقكم وان لم تتادبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف فاني انا اسلك معكم بالخلاف واضربكم سبعة اضعاف حسب خطاياكم اجلب عليكم سيفا ينتقموا نقمة الميثاق فتكتمعون الى مدنكم وارسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو بكسر لكم عصا الخبز تخبز عشر نساء خبزكم في طنور واحد ويرددنا خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون وان كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف فانا اسلك معكم بالخلاف ساخطا وأؤذبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشه ولا اشتم رائحة سروركم وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداءكم الساكنون فيها وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم محشة ومدنكم تصير خربة حينئذ تستوفي الأرض سبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم حينئذ تثبت الارض وتستوفي سبوتها كل ايام وحشتها تثبت ما لم تثبته من سبوتكم في سكنكم عليها والباقون منكم القي الجبانة في قلوبهم في اراضي اعدائهم فيهزمهم صوت ورقة مندفع فيهربون كالهرب من السيف ويسقطون وليس طارد ويعثر بعضهم ببعض كما من امام السيف وليس طارد ولا يكون لكم قيام امام اعدائكم فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم ارض اعدائكم والباقون منكم يفنون بذنوبهم في اراضي اعدائكم وايضا بذنوب ابائهم معهم يفنون لكن إن اقروا بذنوبهم وذنوب آبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم اذكر ميثاقي مع يعقوب واذكر ايضا ميثاقي مع اسحاق وميثاقي مع ابراهيم واذكر الارض والارض تترك منهم وتستوفي سبوتها في وحشتها منهم وهم يستوفون عن ذنوبهم لانهم قد ابوا احكامي وكرهت انفسهم فرائدي ولكن مع ذلك ايضا متى كانوا في ارض اعدائهم ما ابيتهم ولا كرهتهم حتى ابيدهم وانكث ميثاقي معهم لاني انا الرب الههم بل اذكر لهم الميثاق مع الاولين الذين اخرجتهم من ارض مصر امام اعين الشعوب لأكون لهم الها انا الرب هذه هي الفرائد والاحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني اسرائيل في جبل سيناء بيد موسى الاصحاح السابع والعشرون وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم اذا افرز انسان نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب فان كان تقويمك لذكر من ابن عشرين سنة الى ابن ستين سنة يكون تقويمك خمسين شاقل فضة على شاقل المقدس وان كان انثى يكون تقويمك ثلاثين شاقلا وإن كان من ابن خمس سنين إلى ابن عشرين سنة يكون تقويمك لذكر عشرين شاقلا ولأنثى عشرة شواق وإن كان من ابن شهر إلى ابن خمس سنين يكون تقويمك لذكر خمسة شواق في الضق يكون تقويمك ثلاثة شواق في وان كان من ابن ستين سنه فصاعدا فان كان ذكرا يكون تقويمك خمسة عشر شاقلا واما للانثى فعشره شواقل وان كان فقيرا عن تقويمك يوقفه امام الكاهن فيقومه الكاهن على قدر ما تنال يد الناذريه يقومه الكاهن وإن كان بهيمة مما يقربونه قربانا للرب فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا لا يغيره ولا يبدله جيدا برديء أو رديئا بجيد وإن أبدل بهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها قدسا وإن كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب يوقف البهيمة امام الكاهن فيقومها الكاهن جيده ام رديئا فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون فان فكها يزيد خمسها على تقويمك واذا قدس انسان بيته قدسا للرب يقومه الكاهن جيدا ام رديئا وكما يقومه الكاهن هكذا يكون فإن كان المقدس يفك بيته يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيكون له وان قدس انسان بعض حقل ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره بذار حمر من الشعير بخمسين شاقل فضة ان قدس حقله من سنة اليوبيلي فحسب تقويمك يقوم وان قدس حقله بعد سنة اليوبيلي يحسب له الكاهن الفضه على قدر السنين الباقية الى سنة اليوبيلي فينقص من تقويمك فان فك الحقل مقدسه يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيجب له لكن ان لم يفك الحقل وبيع الحقل لانسان اخر لا يفك بعد بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم للكاهن يكون ملكه وان قدس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك الى سنة اليوبيل فيعطي تقويمك في ذلك اليوم قدسا للرب وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل الى الذي اشتراه منه الى الذي له ملك الارض وكل تقويمك يكون على شاقل المقدس عشرين جيرة يكون الشاقل لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه احد ثورا كان او شاتا فهو للرب وان كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك ويزيد خمسه عليه وان لم يفك فيباع حسب تقويمك اما كل محرم يحرمه انسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك ان كل محرم هو قدس اقداس للرب كل محرم يحرم من الناس لا يفدى يقتل قتلا وكل عشر الارض من حبوب الارض واثمار الشجر فهو للرب قدس للرب وان فك انسان بعض عشره يزيد خمسه عليه وأما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب لا يفحص أجيد هو أمرديك ولا يبدله وإن أبدله يكون هو وبديله قدسا لا يفك هذه هي الوصايا التي أوصل رب بها موسى إلى بني إسرائيلة في جبل سيناء